آمين لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة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 أَلَمْ يَكُنُ قَفَتًا مِنْ مَنِ يُنَامُ ثُمَّ كَانَ عَلَقَتًا فَخَلَقَ فَسَوَانًا فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَن يُحِيَ الْمَوْتَى الله